قبر الشهيد ابن امي قبر الشهيد ابن قبر الشهيد ابن امي قبر الشهيد ابن قبر الشهيد ابن امي لما اللي فالسجعدي لا كنت وين حصل جف اللي ابو قبل لا تكفين يقولوا لي شلون به محتاج دور الشهيد بن اموي قانت علي ان وراء اه يا نسوة كفيل وياكم يتفقى دبكم في واكت ممشاكم يتكفى للعالم واكت مساكم صاحا يا نسوة ووالو